يا أيها المزمل، من قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا زقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأه تُوَسْمُ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْجِيلا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلا وَدَاوِنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَحِلُّهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا كم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذ فرعون رسولا فأخذناه وأخذهم وإلى فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولد نجبا السماء فَمَا شَاءَ تَخَلَّى إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ فتاب عليهم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله فرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن